يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ لِعَلَّهُمْ يَسْتَوُوا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَشَدِيدُ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 يسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسقه ويأتيه الموت من كل مكانه، وما هو بمجت وَمَا هُوَ بِمَجْتِهِ وَمِن وَرَآهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مثَلُ الَّذين كفَروا بِرَبِّهِم أعمَالُهُم كرماجٍ اشتدت بهِ الرِّيحُ في يومٍ عاصِفٍ في يومٍ عاصِفٍ لا يقَدرُون مِمَّا كسَبوا على شيءٍ ذَلِكَ هُوَ الْضَلَالُ الْبَعيدُ أَنَّمَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إيَشاء يُذْهبُ قُم وَيَأتي بِخَلقٍ جَديدٍ وَمَا ذَاذِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزيزٍ وَبرزُوا لِلَّهِ جَميعاً فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَن فَهَلْ أَنْتُمْ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 يَهَنُّ مَا يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْتَ دَلٌّ لِّيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 وسخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخّر لكم الأنهار وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين وسخّر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وأتاكم من كل ما سألتموه. وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومُ كَفَارٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْنَا هَذَا الْبَلَدَ آمِنَ وَجَنَّ بَنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك رفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار